الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن اللهَّ لا يخ فرُم ع.